اللهم صل ع ل ى محمد و ع ل ى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن